للقارئ الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورتي المدثر والقيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذِر وربك فكبر وثيابك فطهر واروجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر يا ايها المدثر قم فانذرب وبكفك فكبل وانسياب فطه يودزفذ وَلَا تَنُّنْ تَسْتَكْسِرُ وَلِرَبِّكَ فَصْبِتْ فَإِذَا نُقْرَ فِي النار ذلك يومئذ يوم الناصير على الكافرين غيروا يسير لا نيه ومن خاطت وحيه وجعلت له ما لم مين الشهد واما تنوتميلا ما يطمع ان ازي إِنَّهُ فَكَّرُوا وَقَدَّرُوا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُوا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُوا ثُمَّ نَظَرَ وما عفا بصر ثم عذفا إن هذا إلا قول البشر سأصليه ثقر وما يا لهات الشمس وما جعلنا بَنَّارِ إِلَّا مَا دَائك وَمَنْ جَاءَ دَتَهُ إِنَّ فِي نَتَنَ الَّذِي لِيَزْدَئِ بِنَا دِينًا أُتُلْ كِتَابَ آيَدَ وَمَا يَضُرُّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا اذالكَ يضلُ اللهُ من يشاءُ وهدِ من يشاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ بِكِ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ اِنَّ لَوَانَ الْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَظْلَمَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إنها لإحدى لا كُغَر نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقل ರಹಿನ <Sýstat> ಇನ್ <Sýstat> B mm -hmm. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طائم المسكين وَلَقَدْ مَا نَخُضُّ مَعَ الْخَائِضِينَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ ವರ್ಪುನ್ನ فَمَاتَ فَوَم شَفَعَت الشافعين فَمَا لَهُم مَن تَرْكَسِمُ رِيوي كَأَنَّهُمْ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مّورَا ಾಯ ಕರೂನ ಇಲ್ಲ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا ಸಿಬಿ اذا برق قلب وفر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول ال la Benli il e إِنَّ لَنَا جَمْعًا وَق co oh. انذرون الآخرة وجوه يومئي الناس كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا رَاقُوا مَعَ النُّورِ فِي ظَلامِكَ وَإِنْ تَسْتَسْقِ بِسَقِي إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ والتفتت ساق يسق الى ربك يومئذ المساء وقال الله العلي